وما يان تويل بخراني عفا Ha ba وَمِنْ طِينٍ خَلَقَهُ نُحُورًا لَحْمًا فَريَهُ وَتَجْرِيدُ نِفَ But I'm a full cafe, my wife. يولج الليل في النهار ويولي النهار في الليل وتخرى الشمس والقمر وتخرى الشمس تول قمر كل يجري لآيال مسمى ذلك مؤمن